بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشقات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يوم إذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أينا لم عدودون في الحافره إذا كن نائضا من نخره قالوا تلك اذا كره خاسره فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهرة هل حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب لا فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأرى هلاية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم لعلى فأخذه الله نكال آخرة ونور ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقنا من السماء أنتم أشد أشد خلق نم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما سَخَ متاعَ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْمُهْزَبَةُ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى مَنْ من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا